فصدتوا عن كبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقفع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم جِيبِكَ اجْتامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشُهُمْ مُتَنَدًا يَخْتَبُونَ كُلَّ لَظِيَّةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ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 إن الله لا يزل قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله غزائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن ولله المزة ولرسوله وللمؤمنين, وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا كلهكم أموالكم ولا أولادكم ريلا ومن يفعل ذلك فاولئك هم القاسمون وانفقوا مما وردطناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا فيقول ربي لولا اضطرني الى قريب فأصدق فأصدق وأقوم من الصالحين ولن يؤخر الله السَّن إلى جاء أجلها والله قبيس بما تعملون.